الحمد لله رب العالمين وأصلم وأصلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كنا فسرنا في الحلقة الماضية قول الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم من مطيامه والله يزقوا من يشاء بعد والآن نتكلم على ما في هذه الآية الكريمة من الحكم من الحكم والأحكام والفوائد فمنها الحذر من الاغنماس في الدنيا وإن رأى الإنسان ذلك حسنا لأن هذا طريق الكفار أن ينغمس الإنسان في الدنيا وينس الآخرة تليل بقوله تعالى ذينا للذين كفروا الحياة الدنيا ومن فوائد لا وأحكامها أن الكافرين يسخرون من المؤمنين وكلما قوية الإيمان قوي الصخية لأن لدينا قاعدة مهمة وهي أن الحكم المعلق على وصف يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصه ومن فوائد هذه الكريمة وأحكامها أن من سخر من المؤمنين ففيه شبه من الكفار لأن السخرية من المؤمنين هي طريق الكافرين فإذا سخر أحد من المؤمنين كان مشابها للكفار في سخريته ويتبرع على هذه الفائدة أنه يجب الحذر من السخرية المؤمنين سواء كان ذلك في أخلاقهم أو في خلقتهم أو في أي ذلك وأشده وأعظمه أن تكون السخرية من المؤمن بتمسكه بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالذي يسخر ممن أعفى لحيته أو رفع توبه عن كعده أو ما أشبه ذلك فإن هذه السخرية تكون أشد وأعظم ومن طائد الآية وحكمها أن لا يغتر المؤمن بالكافر فإن كافر ربما يعامله معاملة أظنها المؤمن طيبة مدائمة له لكن الكافر اتخذه سخرية عليه الحذر من الكفار والسخريات ومن فوائد وحكامها البشارة للمؤمنين بأنهم يوم القيامة فوق الذين كفروا ومعلوم أن تلك الفوقية لن يكون بعدها سفر وأما فوقية الكافر على المؤمن في الدنيا إن وقعت فإنها فإنه سوف يعاقبها الذل والانحطاط ومن فائد الآية الكريمة وأحكامها فضيلة التقوى وأنها سبب للعلو والرفعة تقول الله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ومن فائد الآية الكريمة وأحكامها يوم القيامة والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبيه حين قال أخبرنا على الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشرفه ومن فوائد العاية وأحكامها الإشارة إلى أن التقوى سبب للرزق يعني هو قال عز وجل والله ما يلقوا من يجعوا بهذه بعد أن قالوا الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ويؤيد ذلك وهو واضح صريح قول الله تعالى ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن ثوائد العائف الكريمة وأحكامها سأت فضل الله تعالى وعطرائه لقوله تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب بغير حساب ومن فائدها واحكامها إثبات المشيئة لله وأن رزق يبيده عز وجل إثبات المشيئة لله وأن رزق يبيده فكم من إنسان عمل الأسفاب الكثيرة للرزق ولنحصل له وكم من الإنسان حصل له الرزق بلا لا لأن ذلك أن نكبل أيدي العاملين وأن نقول لا تبتغوا الرزق فلنقول ابتغوا عند الله الرزق وأعمل الأسباب لكن إن لم تصلوا إلى مرادكم فاعلموا أن الأمر بيد الله وأنه تعالى يرزق من يشاء تغير حساب ثم قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم كتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات فضيا بينهم فهذا الله الذين آمنوا لما فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى أصراط كان الناس أي فيما مضى منذ آدم إلى أن بعث الله تعالى نوح بل منذ منذ خلق آدم إلى أن اختلفوا كانوا أمة واحدة يعني على دين واحد وعمل واحد ليس بين اختلاف ولا عداوة ولا شحنة لأنهم لم يكثروا في لم يكسروا بعد ولم يتفرقوا في الأرض. ولم تختلف أهواءهم ثم مع كفاتهم وتفرقهم في الأرض اختلفوا وحينئذ صاروا مضطرين إلى رسالة فبعث الله أي أرسل النبيين مبشرين ومنذرين ومراد بالنبيين هنا الرسل وهكذا كل ما جاء النبي أو النبيين أو ما أشبه ذلك في القرآن الكريم المراد بها نبوة الرسالة مبشرين ومنذرين مبشرين من أطاع في العاجل والآجل ومنذرين من عصاء في العقوبة العاجلة والآجلة وأنزل معهم الكتاب أنزل مع النبيين الكتاب والمراد في الجنس هنا لأن كل نبي أنزل عليه كتاب خاص به مناسب لأحوال أمة لأن النبي كان يبعث إلى قومي خاصة ولم يبعث أحد من الأنبياء إلى الناس عامة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبد الله عليه الصلاة والسلام إذن أنزل معهم الكتاب يعني الكتب كل رسول له كتاب بالحق أي بشرائي الحق وضده الباطل وأعظم الحقوق وأحق الحقوق عبادة الله عز وجل وإفراده بالعب بالألوهية قال الله تعالى وما عصنا من قبلك من رسوله إلا نوفي إليه أنه لا إله إلا أنا ليحكم دون الناس فيما اختلفوا فيه ليحكم أي الله عز وجل بين الناس المختلفين فيما اختلفوا فيه وذلك بما أنزل على النبيين من الكتاب المتضمن للحق وما اختلف به إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات يعني وما اختلف به بعد فرسال الوصل وإنزال الكتب إلا الذين إلا الذين أوتوه أي أوتوا الكتاب من بعد جاءتهم بيناه وهؤلاء هم الذين يولامون لأن الرسل أقامت عليهم الحجة. قال الله تعالى بغيا بينهم أي أنهم اختلفوا في ذلك وبغى بعضهم على بعض حتى سلط الكفار على المؤمنين فقاتلوهم بل الكفار على الرسل فقتلوا قال عز وجل الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيهن الحق بإذنه هذا الله الذين آمنوا وهم أتفاع الأنبياء الحق لما اختلفوا فيهن الحق يعني دل على ما اختلف الناس فيه من الحق فتبين لهم الحق وجانب الناس واستدموا الشريعة وقوله في ابنه اي اذنه القدري اي قدر الله لهم هذه الهدايه فاستدل والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم يعني يدل من يشاء من عباده إلى صراط المستقيم أي طريق مستقيم وهو طريق الرسل وهذه المشيئة مطلقة هنا لكن الله بيّن أن الله سبحانه وتعالى يهدي بذلك من اتبع رضوانه فقال يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى في ضد هؤلاء فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي أقام الفاسقين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته